فالأنفل فالأنفل كما في صحيح ابن حبان من حديث سعد ابن أبي والقاصم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأنفل فالأنفل يبتل المرء على حسب دينه فإن كان في دينه صلبا زيد في بلاءه فهذا الكلام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 ولا يخرج أحد من الدنيا بغير ذنب يقارف لكن السعيد من رقع الذنب بتوبة واستغفر ربه وأناب ومنها فضل أبي فإنه لم يستكبر ولم يعظم نفسه بل تواضع ونسب نفسه إلى المعاصب ولم ينسب نفسه إلى الطاعات ثم من فضل أبي بن كعب أنه صبر على المرض طوال عمره الوعك الحمة صارت ملازمة له حتى الموت قبي كعب فالابتلاءات أيها الإخوة تصيب المرأة على حسب دينه وهذا عقص ما يتصوره الناس يعني المرأة التي تقول زوجي لحم جمل غف على رأس جبل لا شك أنها لا تحمد سيرة زوجها فهذا نوع من الابتلاءات فلو صبرت عليه لكان خيرا لها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 يفسر قوله تعالى إن منكم إلا واردها بالحمة فيقول من أصيب بالحمة فقد ورد على النار فتخيل هذه الأمراض حظ المؤمن من النار إذا أصيب المرء بالحمة لا يعذب بالنار فهذا خير أم شر لا شك إن هذا من أعظم الخير الذي يصيب المسلمين وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يوعق وعكا شديدا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 وقال في الجنة النار ما لي لا يدخلني إلا الجبارون والمتكبرون فوصف النبي المنافق كأنه شجرة قوي متماسك ووصف المؤمن بخامة الزرع تحركها الريح وفي مسلد الإمام أحمن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ألا أنبئكم بأهل الجنة الضعفاء المغلوبون وفي الصحيح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 فما هو حل المؤمن أن ينظر إلى الزوج على ضوء هذه الأحاديث أما ما يصيب المرأة من زوجها بلا وما يصيب المرأة من أحمائها بلا وما يصيب الرجل من مرأته بلاء فإذا علمت المرأة أن الابتلاء كفارة وأن البلاء يكفر الله عز وجل بها الخطايا رضيت أما إذا لم يدر بخلد المرأة هذا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 لا يفرقون بين البر وبين العبل البر لون والعدل لون آخر البر ما يفعله الرجل بأبيه وأمه مما لا يتعلق بالناس أما العبل أي خصومة بين الرجل وابنه أو بين الرجل وأخيه أو بين الأبي والزوجة أمن الله عز وجل الأبناء بالعدل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 ويظن أنه بهذا يكون بارا لأمه ويخطئ المرأة وهو يعلم أنها غير مخطئة ويظن أن من البر أن يقول لأمه أخطأ فيه أو لأبيه فإذا بالبيت أوشك على الانهدام بسبب ماذا؟ سوء السير على الشرع لا من المرأة ولا من الزوج فلو كانت المرأة تسير وفق دينها لصبرت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 أحيانا بعض الأمهات ليس عنده النبي تكون سبابة تؤذي بلسانها وبيدها وبأفعالها بل بعض الأحماء والحموات يضربن ويكذبن ويسرقن ويسرقن, ويسرقن طبعا كنت بسب مقزع لا تتحمل بغيبة بتشهير فلو قالت ربا موبقة تدخل النار ذهب بها هذا السب لاستراحل لو علمت أن السلف كانوا يفرحون بالبلاء لا رضيت بهذا فرامت على ساق شرعية فهدأ البيت فإذا لم تفعل الزوج لو تعامل بما أوجبه الله عليه ربما هدأ البيت فالخطأ من الجانبين تنهدم به البيوت الذي يوصي المرء نفسه به ويوصي إخواني أن نعيد النظر إلى الحياة كلها على ضوء خمس كلمات في الحديث السابق نصب ولا وصب ولا هم ولا حذن ولا أزل فلو الإنسان تعامل مع كل هذه الأشياء على أنها كفارة لخطاياه ربما قلت مشاكل الناس أو إن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 مع الاذى الذي يعقب الهم والحزن على خلاف هذا ممكن يدخل الرجل الى امرأته فاذا بها قد حزمت حقائبها لماذا هي لن لم تنتظر في البيت لحظة لان امه واخته واخاه فبدلا من الصبر اذا بها تنهج نهجا اخر وهذا واقع في بني ادم لا تصبر على تحمل الاذى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 وأنه ابتلاء على حسب دينها لا سيما إذا كانت المرأة ممن لا يقيم لحدود الله وزنا نحن نعرف أن الرجل يكون معاقل الخطايا والمرأة تعلم أنه لا علاقة بالنساء وأنه مثلا يقصر في الصلوات يشرب السجائل وحيانا بعضهم يشرب المخدرات ثم المرأة تتزين له وتتجمل وتتطيب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 فنظر كيف صار هذا المنافق حبيبا الله. لكن لو سبها أو سب أباها فكانه خرج من الملة وانتعال بها الدعاء البر والكلام لا كله إلا أمي وكله إلا أبي خطوط حمراء أما معاصر الله عز وجل ليس لها خطوط أصل ونحن أيها الأخوة إذ نقول ما نقول لا نقصد رجلا معينا ولا مرأة معينة لان كثرة المشاكل في البيوت ممكن اتكلم في موضوع يكون حاصل في بيوت بعض الاخر فيظن انني اقصد انا لا اقصد بكلامي معينا انما اقصد بكلامي تربية نفسي اولا ثم تربيةكم نتمنى نخرج مرات من الدروس بنتيجة عملية كم نسمع ثم لا نعلم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 الذي ابتلان لله عز وجل به ولكن انا قصد مما اسمعه من مشكلات الاخوة ومما يمر بالمرء في حياته ان نعيد تربية انفسنا على ضوء الشر بحيث اذا خرجنا من هذا الشهر تقل على الاقل المشكلات لا اقول كان عدم قد توجهنا وجهتا صحيح اذا كان بعض الاخوات اللواتي يحضرنا لم يتزوجن لتعلموا قبل الزواج